ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون